يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كنا اخوانا الكرام في سياق قول ربنا سبحانه خلق السماوات والارض بالحق يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري بعجل المسمى الا ذلك دا ألا, الا هو العزيز الاخبار خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من العام ثمانيه ازاز يخلقكم في بطونكم مهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم لهج لا اله الا هو فانا تصرفون ان تكفروا فان الله غني ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزلوا ولا تزلوا مذا اخرى ثم الى ربكم يرجعكم وينبهكم بما كنتم تعملون إنه عليم بلاد الشرور خلق السماوات والأرض. هذا جاء في سياق الرب على من لم يخلص الدين لله، بل جعل لله إشرافاً، وجعل له أولياء يشفعون له من الله. كذبا على الله وزورا ثم أعطى لهؤلاء الأولياء من العبادة ما يعطى لله. الله عز وجل الإرادة أن, أن يدلل أن يقيم حجج قاطعه مظاهر عظمته يقيم الأدلة من الكون كله ومن الإنسان نفسه، على أنه وأحق ان يعبد وأن يطاع وأن كل ولي أمامه لا شيء لا قد له على شيء لا يستطيع شيء حتى في نفسه لا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه نزول أبينا فعلها وهذه المظاير تسمى فتح الايمان لأن من تأملها وتدبرها فورا يعلن شهادته لله يعلن خطوعه لله يعلن استكلامه لله أقام سبحان الله الله أقام ألف ألف ألف ألف دليل ملايين أدلة عن الإيمان والعالم كله سمل على الكفر وما عنده ولا دليل واحد المية آلف المية آلف ملايير ملايير من العدل على التوحيد وأن الله حضرنا فدوان يطع والكفر ما عنده ولا دليل ولا شبه دليل كل العالم على الكفر كل الكفر. على السلح آباء للسلح فتنين ولذلك أقام الأدلة العلوية وسبلية وثم قلنا الله ججل الأعلى قلوه ونظره شو قلوه فوق خلق السماوات والأرض ظر فوق جهد. خلق السماوات والأرض فيه الحق متلبسا من بالحق شو الحق أولا تبقى في هذه الأخرى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن لشهر لكي يحصل لكم علم يقين ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احط بكل شيء علما هذا هو الحق الاول الحق الثاني اذا هذا الكون عباره عن كتاب يدرس للوصول إلى عضل الله، للوصول إلى أحد الله فهو جزاء التوجه كله ناطق الله الوحد ثاني خلق هذا الكون سبحانه وسبحانه لعبادته وطاعته الكون كله يعود ومجمس من في الكون انت جزء من الكون يعبد ليس بخلاف الضجر ليس قال ولا شده شده شد في النار ولا يكل الذئب من الغنم الا القاسيه واحده من اغنام شردت عن اخواتها من نصيب ما الذئب انت يا اخي جزء من الكون الكون كله يعبد كله يسبح كله يسدد وانسى ايش انسى المعكسي من المنعوز أشتصفيق. هذا الذل ذلك لذلك هذا اقام الله هذا الكون كله لمساعده هذا الانسان ليؤدي يؤذي ضرره هذا شو هذه دار مسبب بكل ما اشتغل بتخون شغل دوري شيء العباده لله وما خلق الجن والانس الا ليعبدون ما اريد من يغضب ما اريد ان يغضب ان الله رزق ما يريد منك شيء نفسك تدخل العبيد باش الفلوس باش يطيب باش يكفرش له, له ويمشي له ويمشي جبله ويعبي له ومسالة تكذش وانت لا الله ما اعززك بشيء اخدم راسك عمل راسك خالص اشف الطيحة اما اش ساعمل انها هكس وكل ذلك اذا المصنحة بيجر ما اريد منه الفلوس فما بيدني اطعي ما اجب لنا فلوس ولا اجب طيب التصعام تقدروا فطوروا لا سبحان الله. فقال سبحان جل وعلا أعطي روح مفاتيح إيمان. تمسحه. آه تمسح عن قلبك ليش ترى الله؟ قال خلق السماوات والأرض بالحق. هذا هو حق. مسح. وثم قال قد يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. سبحان الله. ولا جل وعلا من كنت أجابته إلا السماء والأرض. وممكن تعيش إلا بالليل والنهار إذا ما كان ليل يفوخ النهار نحترق إذا كان دائما الليل نتجرد وهذا علمياً ما في العلماء اكتشفوا على فتلاحظة اكتشبوا على نوكل خلاص فلتعي حياتنا إذا كان النهار الدنيل انتهى حياتنا لا الليل هالنهار يكون وقال يكون إشارة إذا أبو عجيزة أخرى وحدنا الزكورة 14 قرن القرآن يقول اذكره اللي ما بيتشوه وكل عالم كله مكسج من الارض وحا. ما كان يعرف في كيف يثوه الليل على النهار كيف يثوه خليني يثوه لان الارض كره وهذا السطح واحد نصف كره و. السطح مكور السطح الذي يواجه الشمس اجيس ما نهار هذا يقولون له نهار لمواجهه الشمس وهو طبعا سطح كروي شوف وجهها السطح الكروي الجهة أخرى اجي فيها ليه <تصفيق> ولكن ارضيه تخرط فهي تدور حول نفسها دورانها حول نفسها استعمل تعمل لف هذا النهار يكون ايش يعني يدور ويكور يتصور على ان انه هو هو السطح الكروي فهو يطوي لي يصير حيث ما تعمل الارض النهار فيه فيه شيء يجب شيء يعمل النهر هنا والليل هنا فهو يتكور هذا يتكور العمام ليش اشخاص مكورة تكور حقا لأنه برستورة والعمامة يتكور مع الكهرة فاللي يتكور يدور مع الكهرة والنهار يتكور يدور مع الكهرة سبحان الله معجزة عظيمة نسجد لله بها كافية في التزيين على الله ماكس شكر اذكرا للباقي الباري على القرن الارزاق يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل يرجي الليل النهار النهار الليل هذه بسيحه ولهذا يقول رشد رضا اطرح ايه في كرويه الارض هي اللعبه طوف الملاط يقوي الليل على النهار ويتقو النهار على الليل وهذا قلنا ضروري لحياتنا فهو يعني عمل يعمل من الذي يعمل ترى من الذي يعمل قبل النهار كي قبل لي هو فينا نام وجلس نهار وجنها هو النهار لي وبعد النهار لي هو النهار, النهار, النهار وهكذا دواليك هكذا الدورة ليش من الذي يعمل جناع زكر و انا في خدمته ربنا يعمل في في صالحي يعمل لي ويضر علي الخير ويحضر لي حت بالرعايه ويقول لي ان يعطي كل نعم وانت تذكر الله لا قطع سبيل وهو في خدمته المستمر فخلي يطوي تعرف شي واحد اللي يدور شي دور على الارض يدورها كتعرف واحد خلق السماوات والارض تعرفه خلقه يدار في احمد التارى قالنا خلق السماوات والارض أنا في الكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل ويشتركوا بالسرش ويخرج الكتاب يقول أنا أبعد ولا أحد يتوّر الليل على النهار ويتوّر النهار على الليل وما يقول هو سخر هو سخر الشمس والقمر هذا التوجب العملاق وبيتوب إيه, إيه هذا الدجب لابد ضروري لحياتنا إذا ما كانش هم الساقة اللي خلقها الله ثم يتجمبها انتهت حيث والله العلمية. لا لابد هذا الكوكب العملاق بدفئه نعيش بالطاقه الحراريه التي خلقها الله بها نعيش وبالبعد الذي رسمه الله نعيش ما في زياده ولا نقصر اذا ازدادت انقصرت لا اله الا الله فيقول العلماء سبحان الله العالم كله والكون كله من الذره الى المجره كله حيث رحيه صنعه صنعه واحده أقدم الجزء الدقيق تجبر الصنعه هي السرعه اللي فيه في الكواكب العملاقه في المجرس الضخمه اللي فيلال يعني صنع صنعه واحده فالكونه كله يدل على الله على محيثان يذل الله واحد واحد من يعمل ابدها بالجوم يذل ابدها اللي انك جوهر الفرد ابدها بالضرر اللي يكون من الكترون والالكترون والبروتون ابدا انتبه ها هذا هذه تدلك على الله كما قال شعيب كل وفي كل شيء اذن كل شيء تدل على انه الواحد الله اكبر الوحدانيه في كل شيء فلهذا قال وسخر الشمس والقمر فالقمر لا سخر نفسه بنفسه وال.. والشمس ما سخرت نفسها من القمر اذا لم يكن القمر لان ثلاثه ارباع كلها مياه الكره الارضيه ثلاثه ديال الاربعه الكره الارضيه مقسمه على اربعه ثلاثه كلها واليابسه واحده جزء واحد من الكره الارضيه وكلش جزء قوه وثلاثه قوه شكون اللي جعل الكوار يتكور باش ما يتغاش مع اليابسه شكون القمر رب العزه جعل القمر مغناطيسي يعطي التوازن الكروي، وروية تبقى الأرض على سيح طبيعي هو س... من الذي صخرها؟ هو صحيح ونعطيه طاقة حرارية الفلان الصغوري. ها؟ للبيضة ما ممكن... يمكن يتمه إلا بيش طاقه تا... حرارية موجودة يتكون في البلد وبعد ما يتكون لابد أن يتكون طاقة حرارية خاصة إذا يحترق إذا نقص الحرار إذا الفلامس كمثل آمر خاص، كلا لا، فنحن الفلامس نعم، الفلامس هذا العربية، لا إله إلا الله، وسخر الشمس لتتصير هو، الشمس ما سخرت نفسها من نفسها ولا أحد سخرها إلا الله، سبحانه،, سبحانه. وسخر الشمس والقمر، فربنا يعطينا الادله على وحدانية فيه الادله على نعمه في طيّه لأذل على وحدانيةه بالإلاج والطاعة والعظمة وفي الوصلة في نيحة لأنه سنتعيش الدولة لا إله إلا الله وصحن الشمس والقمر الله يعلم فينا احنا ناسي غافلين سادرين مخمورين ما شاء الله ثم يقول كل يجري لأجل مسمى كل الشمس والقمر والكواكب والكل يجري وكل في البلدين يتطهر هكذا ذكر الأرض يجري في فلكها والشمس وشمسنا والقمر ناجى والجواز كلها كل شي. لان الاسره الشمسيه والمجره الشمسيه اللي اسمها الاسره الشمسيه كل شيء بتحمل ملايين الملايين من من الكواكب فيها من هو اكبر من الارض مليون مره فالموضوع لاحظ كم المجرات الملايين من المجرات كل الفسيح هذه بلا حد انا اقول لها هي ولكن الى حد الآن العلماء عجزوا عن أن يصدر النيل لا يتاهلوا بعض الضغط يا رب كل هذا في خدمة الإنسان في خدمة انت ايها الانسان الجحود العبيد اللي ما بغيت تصرح يا رب اللي ما بدي تفتح بصيرة ذاك اللي ما بدي ترقب وتستحيل منه وهو يعمل في صالحك قتل الإنسان لعله يرجع للإنسان هذا معنى كتب ما أكفر ما أشتبه كفره وعندنا أدلة واضح جلي محاذ هو الأقوى من الأدلة ومع ذلك هؤلاء ما يرجع عبدا عنيف يحيل حتى إنهم ما قبل حتى المؤمنين هذه مجموعة من الشياليين مؤمنون العالم كله ساكت عن الرسول الذي أحاطه بالتقسيم والتبيع وما يسعنا اخواني ارجوكم جزاك الله خيرا الدعاء عند خيري فالنصر له واخذ لنا ما لنا ساق ولا قوه انقدم لهؤلاء اخواننا المؤمنين الا بالدعاء الذي ينصرها محاطون بالنار والجحيم والعالم كله شفيع انظروا سيمور فيها مجموعه من النصارى لا تصل الى المليون مجموعه من النصارى زولوها كثرة كهربلهم المتساعدة بكل كريه جاءت المنطقة وحادث لحضر مستقلة بالإزمال بالعديد يمتع وهؤلاء مؤمنون مسلمون ظروهم مسكتوا حتى يقتلوا ايد المحيم حتى على النهاية عدد هر امريكا أو او هذا الله حقوق الانسان غير المسلم اما المسلم لاحقا قتل الإنسان ما أكفره، ما أتفرح. إن الانسان من الإنسان لربه لجنود، جحود، كفور، عنيد، خبيث. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. في مسمى. كل يجري لأجل مسمى. وأنت أيها الإنسان لأجل مسمى. حتى الكره التي تسكنها وانت مستقر عليها وانت جميل فيها ايضا الى مستقر الى اجل مسمى ونغف الحساب كل يجري لاجل مسمى مسمى عند الله مسمى عندك عنده. لا عنزل ما نعرف مثلا لابد أننا اننا صائرون الى الله انك كادح الى ربك كفعا فملاقيه بالكبح بالجد بمجرد كده سيشهد لا نعم ثم قال بعدها الا هو العزيز الغفار الا باداه الاستفتاح انتبهوا انتبهوا الا ألا يبقى الانسان يتنبه الا هو العزيز القاهر المذن المخزي لاولئك الذين كفروا به لاولئك الذين كذبوه كذبوا عليه كذبوا دينه وشرعه وكذبوا رسوله ثم كذبوا عليه ولن تبعوا الصياح القديم كذبوا الصياح الماضي وكفروا به لانهم أعطوا لما هو له ظلما وعدوانا اعطوه لغيره من انواع العباده وجعلوا لله اندادا بيوتا وعصبيه تعالى قال ألا هو العزيز الهدى المقصي بكل معانيه لكل كفور لكل كذاب ومكذب الا هو العزيز وثم سبحانه سبحانه مجد الصلح وقال الغفار ربنا الجبر والعناد ورغم التمرد والطغيان على الله عز وجل ومع ذلك يقول اني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم ابتدع الله يسمع في كل ولو والا فرعون لائي الذي نالزع الله من المبيته و بألوهي و أنا ربكم الأعلى ما من علم سلكم الإله كين عظم الله و لقد عادل ما نالزلها هؤلاء لارب سنوذل و مع ذلك عناد مشعور قد ما فيه إلا هو الرب الأعلى ما فيه رب و ما فيه إله فيه مغر له هو الأعلى و فيه إله يقول لها لم يستطع غفل بسر و معنش و اجهب فيه مثل هو يارس الله يحبك لا يحكم السعوديه وما يحكم ايش اسيا ولا افريقيا ولا لا يشام أمريكا وما يحكم هذه ومع ذلك هو رب العالمين تعالى ومع ذلك الله جل جلاله موسى وهارون هذلك الى ان ذكر وايش طريق المساء ما احلمك يا رب نعم انا هو العزيز الغفار يعز ويقهر ويقهر ويذل ويخزي اعداءه وينصر ويرضع اولياءه الا هو العزيز الغفار الغفار حتى اولئك الذين قتلوا وذبحوا اولياءه ضرب الاخدود واخدوا الاخاديد ورمى اولياء الله فيها حرقوها على النار ومع ذلك قال ثم لم يسوء فلم عذبه يعني اذا لم يسوء اذا ذاك والله هذا من رحمته هذا من لطفه واحسانه بعباده أنا هو العزيز الضفاق ثم زاد وقال بعدما رفع أبصارنا ومامنا على مستماوات والأرض بالحق وتور الليل على النهار وتور النهار على الليل ثم رجع إليك نفسك إليك نفسك أنت قال خلقك وضو في نفسك أنت. أنت ما كنت موجودة أنت كنت عدما لا أثار لك في هذا الوجود ملايين السنين مضت ولا وجود لك هل أتى عن الإنسان؟ حين من الدهر لم يكن شيء أمرك ما سوس مهما ما الذي بك؟ بعد ما خلق لك الضار وبناها وأسفها وزودها بكل ما سوس طلبوا حياتك ثم أتى بك الذي أتى بك؟ هل سدخل أحد؟ استأذنك بأن يأتي بك؟ جيت انت لاختيارك؟ جيت على رضاك؟ لا قال خلقكم هو هذه واحد من الادله خلقكم ويه خلقكم من نفس واحدة انظروا كم هناك ال... كم... كم... كم في الدنيا في جرى الأرضية الآن كم تقدرون؟ يقدروا خمسة ملايين وهي او أو ستة ملايين ستة ملايين ناس هنا واحد الله أكبر واحد انتم يعني تسفن من الواحد من نفس واحدة ما خلقش مليون آدم ومن ينحوا وثم نشأ هذا هذه كفر مكاثرة من أجد من مليون رأوا ومليون رجل لا واحد خلقهم جميعا أيها الملاير الملياره وهذا ما هنا يا هذه الملاير في هذا القرن هذا القرن فيه, القر فيه اكم ستة ملاير والقرن ما دش هايكم فيه والقرن المقبل والمقبل والمقبل والمقبل كم قرون هم نوصل لاسمه باتجاه القرن والمقبل إلى إيش؟ إلى نوسى إلى عيسى إلى موسى إلى إبراهيم إلى نوح إلى آدم إلى كم القرون؟ الله أكبر كل هذه الكفرة المكاذب ملايين الملايين, الملايين البلايين البلايين كلها أصلها إيش؟ من نفس واحدة واحد واحد من واحد من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة ولما هذه النفس الواحده خلقكم منها كلكم كنتم, كنتم فيها لانه هي فيها كل شيء فيها يخلقكم مش خلقكم من اصل واحد كلكم فيه كنتم كامل بيكم هذه بلايين البلايين البلايين كلها في كانت في النفس الواحده خلقكم في النفس الواحده ومن نفس واحده نصلكم منها وانتم كنتم فيها وهي تلك النفس اي شيء اليه سبحانه وتعالى وحده لأنه الرسول وسلم يخبر على أنه ادم آدم على ظهره فأخرج كل نسبته هو خالقها. قيام وفخطبه وقلّهم ألسوا من ربكم وكانت عنده من عماز التهيئة الكاملة والاستعداد الكامل لأنه قالوا أنك ربنا وإش الاستعداد كان عند البقرة البقرة كان عند الاستعداد يكون ربنا رب... ربهم وخالقهم والحمير كذلك هذا ولا الكلاب ولا والجمال ولا الجمال ويشعر بالسعداد من هذا العهد من الله عز وجل لا انت يؤدي ذا فالانسان نفسه اعترف بأنه احق بأن يكون لا اله ان الله وان يكون عبدا لله ويحكمه لها الله من, من المتحن الاولى كان يحمل هذا العهد وتجدد هذا العهد بارسال الرسل وانسان الكتب يفكر يفكر الانسان بماضيه وفعلا نتفكر لما نتفكر نتفكر كأننا رأوا أننا قلتنا مستعدين للتوحيد ما في أحد يحمل هذه الأمانة لا السماوات ولا الأرض ولا الكواكب ولا أي شيء اشتريحنا هذه الأمانة الإنسان على عن كائناتك العلية والسفلية يحمل هذه الأمانة هذا التغريع كلهم ما أتاكم ما تعملوا ما أرزوا وبيلوا الله جزائن وقاموا بالأمانة لهم أيضا جزاءهم وقاموا هذه الأمانة والذي سجل والذي سجل والذي سجل هو هو هذا الاسد انه كان ظذور من جهولها ليه هذا يا ربي؟ ليه انتعت فيه ظذور فيه جو وفيه امن وفيه خائن وفيه, وفيه أمين؟ ليش؟ قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله عز وجل بذل ينصبه؟ بذل ينصبه؟ بذل كم من انسان بذلت؟ هو كناه مفهومه لله عز وجل هو من اتقى دين الله هو من, من العابدين المخلصين الصادقين مع الله هو الكذاب والله في يده الصفر لا الأمان السفر. من في اسمه اللي خالف الامانه واللي حل الامانه ليش لا الله صروفه كذب المنافقين كما جسس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صف يجاهدون مع المجاهدين ويصبرون مع المصطبرين ويحجون يكثرون مع المصبرين هاجلا وينتظون وجونا بينهم يصارعون وضربوا ومضشوشوا ولا في جرع ها جاب جاب يعني مختبرات تميدت في الصهوب فيها فبالجمله هذا الوصف اللي الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض يركبه جميعا فيجعله في جحفه في السبيل توكم توكم ليه وقته ثم سربعت ارتفاع العاق خلاص نجي كوارت نجي دواء تصعد بك كوارت نجي دواء عمر الكم ليه توكم في الكم هو وعقله لكي يجي وقت للمزبله ويعديل اما نسال الله العظيم اما احنا فيرقبه جميعا فيجعله ايش في جهنم نسال الله العظيم ايوه الله عز وجل هنا يقول سبحانه سبحانه خلقكم من نفس واحده ثم هذه النفس الواحده لن تزعج لوحدها صل الينس هذا ما خلق الله وحده لا يقصد الينس ها خصيص كن هو ويستريح هو السريع واش اللي ثاني اطمئنان هو يكون صندوق الانسان ما يستنى ما يعيش وحده ابدا الا بخصوص الزوجه والزوجه هذه واش يمكن تعيش وحدها فالمراه خلقها الله للرجل والرجل خلقه الله ليش للمراه ليش ليسكن إليها ليسكن السكون والراحة وطمأنينة لسهده وسوحه وقلق فيه فزع فيه هلع ما يعيش أبدا ما كنعيشة مطمئنة عيشة مستقرة إنعز مزياني وكل مزياني يشي مزياني يشي مزياني ما أبدا حتيتوا عن مزياني ويجعل الله لباس تطرخ تطرع وردك كذا ماذا؟ الله سبحانه وتعالى جعل مرأة إيه؟ هن ده لباس ده. لكم وأنتم لباس لهم هي السطر السطر. سطر كنت تطرع سطرة معن وش مي فتحش الله عزوجه ليه ما كنت زوجة جميع المشاكل جميع المصاعب كل ما هذه ترى ما هذه كذا وضبح ويفتح الله عزوجه وقد يجبرك من صعب بس عرفت ذكر ما شاء الله وثم تحررك من المواد ومن آياته من آياته من عالم دينه ومن قدرته وعظمته سبحانه وتعالى ومن الأدلة التي تدل على وجوده أجواء أنخلص لكم من أنخلص أنخلص لكم من أموركم وأزواج الزوجين لتسكنوا إليها وجعل بينكم لتزكروا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلذلك الحق سبحانه وتعالى من حتى نكمل وحتى نسعد نبقى بعد وحده أبدا. خلق منهم إيه زوجة. بعد ما بعد ما خلق خلق جميع جميع أولاده فيه في صلبه عثم بعد ذلك خلق له من يأنسه لتكمل له النعمه الكاملة. قال وخلقه أو ثم جعل منها زوجه ثم التخطيق الحقيقي ثم جعل منها منها ما خلق خلقها للزوجة من غيرها الصورة واحدة واحدة لا منها ليه حتى حتى يسكن إليه للإنسان عنده عضو كأنها عضو منه بجن عمسي يعطف عليها ويحن عليها, عليها وي ما رشأ الله ما يخلي أدب ما يخلي ما يتركها لأدب ليه لأنها جزء من منه لأنها جزء منه عوق كنا عملت حافظ عليه ما فين ولا مشوفه صبعك هذا ولا مشوفه شي واحد نعمل شي يشوفه في الحمام شي مرشد شي مركبه انا عاد شفت ما شاء الله يعني شكو شكو ما يتحمل 200 كيلو انا واحد كيلو فيه مزيجتي هذه سبحان الله هذه هذه اللي عندها هكذا واش طالح نلعب فكر لماذا؟ ذينا ذينا في جزء منها لا عنده قط من الحش مشكلة فالإسلام ليه على الميز يعلن يعطف على ما هو جزء منه فالله خلق حواء من الإنسان ليش مش عليها واحنا عليها فهمتول عليها ما شاء الله بس من أعظم العز في الدنيا ما يبغى عليها فيها حاجة فلذلك خالد حافظ سبحانه وتعالى هنا ثم جعل منها من تلك النفس زوجها هاي. ليش؟ لي اطمئن ايليا وين بثرتين يا سر؟ هادي تكون عرض لان هذا الثلاثون مين يأتي؟ مين يأتي؟ لابد ذا من الزوج والزوجة فالزوج هي عرض لسائكم حرف لكم لابد يتبري عليه ثم تتحركها وتبذرها وثم عمس يتبذ وتخرج وحذي تسرع على عفاده وصيفه الإلهي ويحفظه إيش؟ البوت وثم للموسيقى ذريعه ليش ذريعه ليش ثبت ليش ثبت يوم سبحان الله فخلق منها زوجها باش يكسر سناسه لانه اكسر الله الخلود لهذا الانسان خلود نوعي انسى بشخصك انسى بشخصك نعمان انسى ما بدون ما ولكن نوعك لكي يخلص لها بدون متزاوج خالص ثم جعلا منها زوجها ثم يقول بمني عمري سبحانه وأنزل لكم من الأعوام ثمانية أزواج. نزل, نزل أنزل، وأنزل قد يكون إذا الحقيقي لما أنزل آدم من الجنة أنزل كذلك هذه الأعوام من الجنة أو أنزلها أي أنزل الماء وبواسطة الماء أنبذ الله عزيز. قد يكون هذا صحيح. او انزل بمعنى التسخير يعني سخرت بامره واذنه من <تصفيق> الإذن اتى من فوق فالله سخر ما سخر من حلقات انزال الحديث ويش الحديث نزول يسمع لا سخر التسخير هذا التسخير كان منه بكل هي علويه وانزل لكم من الانعام كيف نص على الانعام لكم لان الانعام هي الاذن والبقر والغنم والمعت لكن ليش؟ تنسفعون بلحومها وتنسفعون بأجبالها وتنسفعون بأصرافها وأبارها وشعرها وتنسفعون أشياء فيها بل حتى أراضها وأبوالها والنسبات التي, التي تخرج منها كلها مصلحة لكم كالدواء والعلاج هل في صالحكم؟ الدواء عندك نعمات بالعيشه ديالك ذلك مع الأنعمة المساطيشة والله وكمل واحد يعني يمرض أمراض ويقوله الطبيب خصك تعيش مع البقر أو خصك تعيش مع الأغنام ليس من نسبة الأرواس والأبواد إلا الأغنام والبعث والله هنا علاج هو أفضل علاج كذلك؟ هذه النسمات التي كتبوا فيها هي دواء لك وهذه الاعشاب وهذه الأشجار دواء لك لكن اني الى اذا تكن الشمس ان تطفي الهواء وتنقى الله يحكم الله يعمل فيك شغل انت غافل خلاص ما تركت ابولاء الذين يحرسوك ويحميك ويرعاك ويحضمك ما شاء الله اي وانزل لكم هل كل لكم من الانعام ليش صحيح وشغل في دولكم ولكن اكثر فائده هي الانعام لنقل انها مثل الجلباب كيف كيف الجلد هذا والوقار مايكدله من اللي منيب كعبد النعمة، عبد الفراج، هو اللي الفراش الله له هذا إلى آخره كلهم من هذه الأنقع، ويقول يقول يشرب كل لحمه، ويشرب لبنها ما شاء الله، هي، فهي زوجة لحبيب ذات، وأنزل لكم لكم لكم, لكم على غيركم، وأنزل نعمة الله يفتح بصائرنا لكي نرى لكي نرى رحمة الله فينا. لكي نرى نعمه محيط بنا لكي نرى يده تعمل فينا لكي نرى واخد نحن ايش نحن, نحن يعني عم عمي, عمي البسيطه ما نرى وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج ثمانيه ازواج الزوجين والزوج كم زوج حال زوج الزوج حال واحد الزوج واحد، ويقول ثمانية أزواج. شكون هي؟ من النعج إثنين، ومن الضأن إثنين، ومن البقر إثنين، ومن الأبل إثنين. شهادة؟ ثمانية أزواج. يعني بذكر والإناث عدد ثمانية. والزوج هو واحد، واحد. هذا كيسموه الزوج. إحنا نقول واحد زوج غلط، واحد إثنين. أما الزوج واحد اللي والدك عنده مزوج. عنده مقابل هذا ذكر زوج هذه أنثى زوج ولذلك هذا لها زوج في اللغة العربية زوج قل زوجة لغه ولكن اللغة البصحة زوج الذكر زوج والأنثى زوج ليش لان هذا متقابل والزوج واحد فالواحد زوج لما كيشج واحد اثنين. زوج واحد نعم وأنزل لكم من الانعام ثمانية أزواج ثم اخذ يفصل سبحانه وكيف خلقنا كيف تم خلقنا خلقتم من نفس واحدهتين قال يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق العمليه الربانيه تمت داخل الرحم بتنفس. انت لو ما عمل عدنا لكن ربنا يا احمد يخلقكم يوجدكم ويكونكم وينشئكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق يعني اطوار ما تمر على الانسان اولا كيف كنت امامك اولا كنت ترابا كذلك اولا كنت ترابا كيف لا تكون ترابا نعم كنت ترابا ومين شراب؟ لأن أنت حضرت مين سر بابي من مني؟ وهذا المني من أين أتى من التغذية؟ وأنت تغذيت من مالة... ما تغذيت ما والبيضار والبيضار والبيضار مال؟ ما سرط سراب؟ ما سرط سراب؟ أشكلت كليت زمان معه كليت خب و بعدين البيزار والبيزار والخبز مين؟ مين جات الخبز والبيزار؟ هشتغل في البيضاء زيادة كم يشتغل كاملونا من البيضاء مين جواهد الحفوظ مين؟ والفواكه والخضر مين؟ من السرعة ايضا نسوم من ثم نقلكم الله سنسوم مانية داخل الرحم وبعد المانية أشر قلب سن علافة كنتم نتفر قلب سن طور الثالث أشر طور الثالث ها؟ الطور الثالث اللي هو الشهر والثالث المالي والثالث علاقة ع... علاقة علاقة وبعد العلاقة <تصفيق> <المدغة> وبعد الله العرام العرام هذا خبر من الله قديم 14 أقر كان يصير للإنسان في الطور الرابع يصير إيش علام. وبعد العرام يكسى لحم وبعد اللحم. سؤال آخر. انت هذه استعرض الأطوار النص عليها رب العزة في القرآن. حيث قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من؟ من ذين؟ من ذين؟ من غير؟ خلتي يا ولن من غير؟ تتمزق. أزوج مجيزة تمزق سلث. نفس الأطوار يسلي. الله عز وجلك تسلس من الطين ثم. إما من أصل أبي آدم وإلا من الشليم أو من ابينا ادم آدم كان اصلتين تين ثم ثم ثم ثم يلاقيه وحسن سناه إنما إنما ال اللي, اللي, اللي, اللي, اللي تقوله خميره آه الخميرة كانت من, من صلب أبي لأن من تلك من تلك السلالة النروضة من آدم الأول لابد لابد إيه نعم يقولون لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه بجعف من الله سيظهر نطبه في قرار مكين ثم خلقنا على علقه ثم خلقنا العلقه مضغة ثم خلق بضغه لا يعني الكنايه عن طرف طرف اللحم قطعه لحميه كانها منضوءه هكذا والله اذا خرجت كانها منضوءه قطعه لحم مضوءه عليه الرئيس الطرف مبدوه مضغة ثم ولم تلقنا انسانا من سلالة من سين. ثم جعلناه مضغة في قرار مكيس ثم خلقنا النضغة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما عظاما وهذا إعداد قرآني عظيم اكتشف العلم على أن الطور الطور هذا الخامس يا سيدي مش من العظام. فقط أول ما ينسج الله عز وجل وتسمى هذه الخطة الإنسان بالعلم كله عظام من شو عظام ثم بعد ثم ثم العظام ثم كثونا العظام الأحمن ثم أنشأناه خلقاً آخر خلق آخر لأنه الله عز وجل يعني خلق آخر إما كلب إما حمار واما كذب وما خلق آخر فإنسى سبحان الله لما يبزى لحما صالح ليك تذك الكبعه صالح عليك انت كل الحيوانات تتجه لكل كل اتجاه كل يمكن تجول. يمكن تكون كل يمكن تكون خنزير يمكن تكون حمار يمكن تكون بقره يمكن تكون قط يمكن سبحان الله صالح قلت ليه لكن رب العزه ها يعني صور ليش يريدك لي لاصلي واش الذي اجته منه وهو الانسان ثم انشانه وخلق هذه اصوار ايه السبعة لا بد مراحل تبعه. الله عزوجل. هنا أشخاص. ثم انشأناه خلقا من بعد خلق. خلقا خلق من بعد خلق. خلق من بعد, خلق من, بعد, خلق. خلق من, بعد خلق. خلق من بعد خلق. ثم في الروما في سلام. انظروا. كي شيء حد ذكره. كي شيء صنعه. ذكر. تعرفون أحد دخل هنا حتى توجه توجيه الذي يبقى يوجه وش فيه ثم قال لوحده قال وهذه كل الثلاث في ظلمات ثلاث لا تضيع الظلمات. ظلمات ظلمات ثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة في المشيمة يبقى الشرم يكون فيها الإنسان وهذه هي ثلاثة ظلمات فيها البي يرتفع على النحلة على النحلة الأوراق والقائولة والثانية والثالثة في ذرما ثلاثة والذرة المطرية ما قرر في الذرما هي النشيمة اللي هي الخشية واللي الخشية اللي كتقول السلوى سل قاموا السلوى نضربه بجانبه مي كتقول البكرة والمازون وكذا لا كل مرا لم هيك لا تسيسني سلي سيل هذيك الغشاء هذيك هذه كلها في اللغة العربية المشيمة المشيم هذه ذرما ولا قلت يا خبص الإنسان ما يتبن لديها ما بيش في ظلمات الثلاثة لا إله إلا الله قلنا يا إخوان أمية ألف ألف ألف ألف ألف دليل على السوحيد وعلى وجود الله والناس بسم على الكفر العالم كله كثير عنده دليل نصف دليل عشر دليل واحد سنيا من الدليل فيه قل ولا دليل ولا يسأل على الحمي أغلبك لا اله الا الله يا حسرة عن العباد يا حسرة عن عبادنا نعم يقول الله عز وجل هذا هذا الكلام العظيم يقول ذلكم الله ذلكم هذا الصنع العجيب هذه الأدلة الكثيره وكل دليل يحمل من يندل كل واحد خلق السماوات كم اللي ليه زلط كم والاركان وفي في الارض ايات والحي ايات والانسان ايات كل واحد ايات ملايين ملايين الايات كل ذره ايات كل ذره جزيه لا يوجد اي جمله الا هو ايات لا اله الا لا الله قال سبحانه ذلكم اي هذا الصنع العجيب الذي رأيتم الخطاب لكم كم انتم مقصودون ذا هذا اشاره ليس لتلك الادله الكبيرة قول ذلكم كم لخطبكم ذلك اي هذا الصنع الغريب مصدره من ايه مزانعه الله <تصفيق> المعبود الحق الله مرعى الصفات فيه عباده لله المعبود الحق هو هذا صنعه اه هذا دليل للوهيته اه هذه مفاتيح الايمان هذه مظاهر عظمه التي تدل على انه احق بالالهيه ذلكم الله المعبود الحق هذا دليل للوهيته ادله وحدانيته في عبادته وطاعته ذلكم الله ثم ربكم مظهر اخر من مظاهر عبد الوصف هو مربيكم ومصلحكم وخالقكم ها ومساعدكم وراعيكم وحاميكم ربكم اللي رب الجسم ورب الروح ونزل كتاب تربويا ونزل ارسل رسولا مربيا ربكم اللي تربى على غير من هذه شافر به ترحل واترب على كيفي انت وتربي يولاك على كيفي انت لا ربك الذي رباش انسا ورب ولدك ورباك واحتلق تربية جسمك فهو يطلب منك ان تتربى على هذا القرآن العظيم على هذا الكلام ربك. ربكم وثم ربكم سيدكم ومالككم وخالقكم ذلكم الله ربكم ثم قال له الملك فالملك كل بعلوه وسفليه ما متصرف فيه من خالقه من راعيه من حاميه من يحرسه من يحفظه وانتم جزء منهم من؟ فأنتم مملكون لله في قبضته سبحانه له الملك دون سواه واحد له وحده له الملك فقط الملك له له اي سواه ما فيه ولا في ولا احد يملك من القاذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر ما فيه أعدل أعدل. له الملد. له الملد. في لا اعتقل له فمنكم ملكه لا الله ربكم له الملك له الملك في قبضته ان شاء ان يدمركم وان يسحقكم وان له ذلك لا قادر ولا عاجز عقادة. وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا فخرة اين عمى ذلكم الله ربكم له ولد ثم يقول لا إله إلا هو ختمه لا معبود بحق الله ما قتل أولياء علوية ولا سبنية ولا ما فيه وإنه اخر يعبد ما فيه معبود بأدول السماوات إلا هو صحيح الله لا إله إلا هو لا معبود بحق موجود هنا هناك إلا هو سبحانه فأخلصوا العبادة له والمظاهر أمامكم والأدلة قائمة بين أيديكم ومن أنفسكم أي. ذلك الله رضو ابن الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون العجل كل العجل ومن الغرابة بمكان أن تنصرفوا عن هذه الأدلة, المك... الأدلة ما شاء الله بلغت من الكثرة المكاثرة من الله في ومع ذلك تصرفون كلنا بعرض الحائط وتعبدون سواه فأنا تسرفون وما كانت تصرفون بل تسرفون إشارة إلى ان هناك من يفريبكم عن عبادة الله من هو الشيطان إبليس إبليس الذي صرف اباكم وحاول وأقصرم أمام الله عز وجل الله تنفعه إيمانكم ينتفع به ربكم لا آمنوا أو لا تؤمنوا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فيش فليدفر خلاص لا ينتفع ربنا بإيماننا وتوحيدنا وطاعتنا كما انه لا تضره معاصينا وكفرنا وشركنا وتمردنا ما بالله الله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا إن شكرتم من شكر فإنما يسكر نفسه ومن كفر فإن ربي غنيه فيه سبحان الله يتكفروا فإن الله غني الغني الغنى المطلق ما يتوقف لكم كان الله ولم يكون إنسان شيء مكتور در وجه زاد فيه جيد تقلقهم ما في <تصفيق> انتظروا ورس الله غني عنك ولي لو هذا الحديث صحيح لو ان أولكم واخرته من هذا من النفسيته لو أن بالله زوج لو اولكم واخركم ونسكم وجنكم كانوا على اسقه قلب رجل واحد ما زاد ذلك في بوتقه لو لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفعى في القلب رجل كل سجان كل جファー كل شين كل مطهر كل عدوة ما نقص ذلك جنود شيء. إذا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجن الخالق في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد بسال سب كل واحد أبغى, أبغى ما ما ما يحصل بذلك وسأل كل واحد ينقصني كل شيء. لا ده ده ده ده ده ده. ما ينقص الملكي الا من ينقص مخيب لأ أدخل البحر المتوسط او أو البحر الأسلامتين ليبرا من الأسلامتي. البحر الأسلامتين لا بسمح لي البحر يخرج من كدير ليبرا يخلص ملكي كدير أشخص أشخص ملكي دا ملك الله ملك الله خزائن الله ملئة منذ خلق الكائنات وخلق السنوات والأدوه ويبق فيه قبلوا قلوا اشخبروا من اللي من, من اللي خلقناه من الأمطار ومن النواك ومن الوك ومن الأمطار خلاص أمطار لا إجدى الله قط لا الله فقال سبحانه إن تكفروا فان الله غني عنكم نعم ولا يغنى لمن هديكم الله يبني يحب لمن الله يحبنا الله يحب عباده يحب أن يكونوا مترمين ومشرفين ومعززين ما شاء الله منعمين يحب أن يتكرم عليه ويتفضل عليهم وفاحطون أهل للفضل وأهل الدرامة وأهل العز حينما يشكرونه حينما يؤمنون يشكرون يش يحضون يكونوا يعطوا العبودية حقها لله هاي يقولون ما يبغيش ما بغيركم لكم جلتكم ليش لأني أشبت عليكم أنتم ما كنتم تلكون شو شو سبحان الله فالله ألف أرحم بعباده من هذه من ولا بيه تقرأ على سورة سلم لما في الغزوة فقدت واحدة من ها من أسرع فقدت ولدها وفقدت وفقدت كل روعة قل تجد تجعل ولدها ما جاب ولدها ذي فحتى لحين النواجذ تضغط إلى صدرها بحرارة ما شاء الله ويسحى الجوارز ويقول لهم هذه هل هذه يعني تط تطرح ولدها في النار وهي حال قدرة إلا تضعلك تقدرها لتأمينها من النار وهي قدرة ما تأمينها تأمينها شو بشين يحميه الله يا رسول الله قال فالله أرحم بعباده من هذه الهيئة لا إله من الله سبحان الله وإحنا أبغينا أشهرين الطفل أبغينا النشطة أبغينا الآلاء أبغينا الجحيم أبغينا وقدموا السخطة من ربز الله سبحانه وتعالى لا سأل الله على أبيه فيقول ولا يرجع الابد الكبرنا يعرفوا انه ما يثقوا ولكنهم كانوا يا دول الناس ان يرضوا قسم الجنه يا ابن الناس كل الناس يدخلون الجنه الله من الجنة. والجنة لنا احنا واخذها من قبل ما شاء الله كل اهلها قمنا ما ندخل اذا رسول الجنه احنا مخصوصين الجنه واللي يجي الجنه شي حاجه غير الجنه اشياء احنا احنا شباب والله خلقنا لنا ما سيكون هذا الموضوع من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من قال سبحانه المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين بالعباد، بالإيمان، والتوحيد، والطاعه لله، أجوزه نصاً ثابتاً، وتقضي برسوله، وتقف في رضاه ما شاء الله عليه ربيكم، لأن الله يحب الكنز، يحب ان يرفع خبركم، يحب النساء، وإن شكوروا، إن شكوروا ولا ولا ولا وإن شكوروا ثم قال ولا سجل ولا جزء من خلقه، جزء سبحان الله. كل واحد يتحمل سبعة عمليات، كل واحد يتحمل وزرة وزرة الدمية. كل واحد يعني ما في خمسة شي، أنا شيخي، يهز عني جميع ذنوبي جميع جرائمي أو أبي كان رجلا صالحا، كان رجلا فاضلا، كان مجاهدا، كان عالما، كان كريما، كان كان كان هو اللي عني كل شيء كل أوزاره، هذا لا أقدام كل واحد يتحمل اوزاره نفسه كل واحد واحد ولو قد تقول انا من سلاله رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دي ديال اجدادي كل من سلاله فاطمه الزهراء وفاطمه الزهراء ما تترك اولادها في النار واحنا اولاد فاطمه الزهراء عليه السلام كذا أبداً اللي أمن والعمل العمل الصالح في الجميع سواء كان من أولاد فاطمة ولا من أولاد فاطمة واللي كفار من الله ويصبر على الله ويتدرتك بجرائن ضد الله عز وجل هذا في النار ولو من أولاد فاطمة ولا ولو فاطمه فاطمة رضي الله عنه وارضها نفسها إلى حينة الخط خلاص وماذا سوق الرسول صلى الله عليه وسلم يا فعاكمة بنسى محمد ارقني نفسك من النار والله لا اهم عليك خلاص فان ليه يدخل النار اللي دخل النار او يخبر من النار هو العمر العام الله سبحانه ورد واسفة العمر إنه من يأتي ربه مجرما فجند له جهنم لا يموت فيها ولا يحلم ومن جاء فيه مؤمنا قد عمل صووفنا قد عمل الصالحات منك. لهم في الوزن. جنة من كان فؤلاء لهم درجات والله جنات عدن في متكرا نهار وخالدين فيها وذائق الجزاء من ذلك فالايمان والعمل الصالح هو اي من يعني اذا حصل جعله دخل الجنه هو الجو... هو, الجو... هو... هو الجوائز يعني هو في الدفاع وإذا ما عندك إيمان وعندك سوحيد ما عندك صالح ها تدخل جنة برا إنه برّا خلاص خفز ليس نجري جنة هذا بقى جنة ما عندك <تصفيق> سبحان الله فللا يخلّى عز هنا ولا تزلوا واجرة نفس آكمة مذنبة مذنبة ولا تزلوا منجز تحمل تزلوا التحميل نفس وزينة زينة تحملها إيش؟ وجرة أخرى قال هو قال هو دخل النار داخل ما؟ يعني إذا دخل قال ابنه أنا في السجن أربعة هو خايف ولا عيلة كلها أنا النار داخل ما؟ أرى ابنه يلتهم. ليش عاد؟ ليش عاد في الزينة؟ أركض انا ليش في واحد؟ خممس كذا؟ ليش عاد في القمار؟ خممس كذا؟ ليش عاد في أكل الناس المباهي والمغيب والنميم والعزب في الخلاء وكل شيء كتوري. كل مش الغنم شيء؟ كل نفس جناه كلا سلاطين نحن سبيعمين كل نفس نفس لا في أحد عربي كلام ولا سجل واسجل وزر اخرى ثم قال ثم إلى ربكم وزر أي الأخرى في في كل واحد مستقل في لحمه لا يحمل من كل واحد يحمل أوزاره كامل صريح وكيان ومن أوزار الذين يظلمونهم لا يوصف أحد ما ما ما ما القاعدة تحبوا يعني كل واحد لها احمد واحد عنده حال يعني يعني تون تبذلوا واحد عنده الطب واحد عنده جدته واحد عنده أصله اجديه ورأسه فوق منه والبحر ماشين من قبره بالعمل يعملون اوزارهم كاملة في يوم القيامة في من كل و من كل كلي عنده مسجد وكلي يا سادة يا هني الله لا ولكن في الوعي الاخر قال ثم الى ربكم مرجعكم هذه نهايه سبحان الله المرجع والمآل والرجوع لكل رجوع دائما الى الله لا اله غيره. هو هذه الاطوار كلها كنا كنا في الارحام ثم للدنيا ثم البرزخ ثم الاخره كما في الايه أشخاص ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه مطفة في قرار المدين ثم خلق المطفة علاقة وخلق العلاقة ثم خلق المطفة في مرزون ثم إنشأناه حلقا آخر متفايره الله وحسن الخالقين ثم.. هذا الدنيا يقولنا الأرحام في الدنيا ثم إنكم.. هذا جزء جزء جزء جزء ثم إنكم بعد ذلك المجيزون على المنبرزة ثم الرابع ثم إنكم يوم القيامة سبعتون هنا عندك شهد مراحيم أربعة أربع مراحل المرحله القصيره اللي الرحم والمرحله دي الدنيا والمرحله اللي بعد الموت وهي الحياه الحياه البرزخيه يعلم الله حالها وثم الحياه الاخرويه الحياه الدنيوي هذه بعمل ايه الخروج فتقول لك ندخل انا ثم هذه الأطول كلها المراحل كلها تمر ولكن الخروج الثقل في الحياه الاخره فستلاقي هناك ترجع الى ربكم الى الذي رباتكم الرجوع اليه باش يشالكم واش عبديتهم شكرا بصدقيه واش قمتم بالواجب قيامش برقيام بالشكر ها الواجب الذي ناديتيه قامتوا واش قمتم به ثم الى ربكم ترجعون فينذيركم ويخبركم النبأ. النبا بالنسبه اليكم نبا عظيم من مغيره هو الخبر الضخم ما شاء الله نبا هو نبا عظيم فيلدئكم هذا المتقل للنبع لبدئكم بالكوم واحد يصبر لما ياتيه الصبر. اما الصبر الصار الخبر اما الخبر الصابق او الخبر الدار العيون من الله كلهم خبر ضخم نبع خبر مصر لذا خبر بانه الناس بس لا خلاص نجح هذا خلاص هذا خرج ما يشوفونه الجائزة الجنة العينة وهذا بميش خبر فصلت هذا سبت هذا بميش المصير اللهم لا إله الله لا إله إلا هذا هو النجاح الحقيقي هذا هو الرزق هذا الاجر الحق قل اللي قال هي الخسارة الحقيقية كل اللي الخاسرين لست مصح الخاسر كامل كل اللي الخاسرين الذين خسروا أنفزوا إن صلى الله العزيز. ممكن اللي يخسر الأموال يخسر الأولاد يخسر الدار يخسر الوظيفة يخسر كلها بخسارة ترجعه ولكن تفسر نفس الجنة ما اللي انتظر صلى الله على آمروا الله تفسر نفسي لا نعم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون إنو بما كنتم تعملون هذا العمل سبحان الله قد خبيه وخبه نخض ونغطي هذا اللي يجيء هذا القادر اللي يزعج وترجيجه.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 كان على عنده حفرة وعنده إيش الجوارح تشهد. أنا منصت على أذوايب وفكلبنا عيديه وشدوا أرجله حتى جلوده يقول بيشتغل هذا كان طعم جلود الجيلود اللي بيجي منده فتح وفرج هو يشهد ضبط وسانج ورأسك وبخك كل شيء يشهد ضبط انقياض ضبط كلهم يسمع الله من الحق وقول الحق. وتدق ويدق الدق أنا أنا جبنة عن كل ما تسوه ناس دبتك وثم لا أعرف إيش هي يوم يجي عدد الأهبارها الليل والنهار والمكان والزمان كل إيش هي ضربك نصر الله العظيم وسب الله يعلم إنه عليم معالم عليم وعليم معنى مضاضر في العلم الدقه اليه <تصفيق> الظاهر والخفيف ظاهر الظاهر يعلم سنكم وجهركم ويعلم مدى فيه اكسركم واعمالكم كلها لا الصدور كذا انكم ظهروا ان من رد ذات الصدور يعني ما حرجت بقف الصدور ظاهر الصدور هل سند افترق مكمون عليها ما انها هي انت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 اعلم هذه وهذه كل الجهة وإذا بس الإنسان سن يقول لي من قبل من أجل وقال معه أجل وهي وحدها بدون زوج ولا بدون وهي عطاقه وتشرب الدخان. ما شاء الله وربما زالي وطلبت منها أن تسجيها إلى الله تعالى الجريد وتتوب ولا تنزلت على حالها فهل أصير معها الرحم الرحم الذي يكون ينسوساً مع هذه ويدعوته هائل الله اللي السجاب السجاب واللي السجن قاطعها زيب ثم أخير من الأخرى شهر شهرين ثلاثة أسر باكت ثانية سنتين حاول تركه لا الله يهديها الوعي صلى الله عليه وسلم كان عمه ما يعني بدل او تاخر او تجر بالبيت الله ينام و ما شاء الله ولا شيء كان لم يدروه الى الله يدروه الى الايمان ما حتى عندنا فصل عظيم هو يعني نازع وهو يقول لا إله الا الله يحازن دربها لقد الله بالله إنه محاول حتى يقرر الله يجب كل ما صدق ما لا كبير ما خلق كبير ما خلق تصل بها ها هذه هي اعتبروها بالله حاول معها بكل وسائل ولو رشو رشوة رشوة جديد ما تصدق كبير وإذا يخريها بالنسبة لي رعاها بيه لعل الله يجيها بالعناء إلهي نتقل لهذه والخير أبوى سوفكم عشرية من السفية محمد الله أو الشرطة عليها ترحبها سبرة أخرى سبرة أخرى كل ما شاء الله أسهل يدارك وانتسشل بيها وتدعوها لعل الله يجيه سبحانه لا قد يسهل سليسة على غيره ستعجز أنا ومتشي طريق آخر نعم يكون هدى كامل اللهم يجي نجي نجي بحاجة ماسة إلى المال ومدثر، و... ولا خلّ الا إن الى البن قصد السلام، ومعلوم البن يتعامل بالربا. ما حد نسيه؟ يعني مؤسسة التي تدفع الأسلحة لمحاربة الله ورسوله. تفرق الأسلحة اللي بنى رسول صلى الله عليه وسلم، والله يصبغ يصبغ البنوت إيش؟ محاولة له يرجع من أمره ذل. يا ايه بدينا امن يا ايه الله وضع الله بقيم انه بدينا كلس المؤمنين فهنا بجد علم فالتخروف من الله سأخدمي ثاني يعني الضغطة المؤسسة فعل الإسلحة والخناجير المسلومة لقتل رسول جانس المعارضة الله المحاربة الجميع ايه شو؟ سنحصة؟ ايه شو دعمك يا اخي ابو بكر ما عملش الخنجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كل حاجه هذا حرب لله لما جم لازم ارسل رجل يحمل لربنا يرن يكتب على النجيل هو موسى موسى يرقل ير يتكتب و الله هو مشي باع يمشي على وقال على اكبر لله <تصفيق> رسول الله يبطل يعمل كيف يقول لنا ابي يجب صاحبكم فيداء كأي يوم؟ تنقول للرسول فيداء لأفتية نفسي حكي ومع ذلك نقول إذا بتعذل البعض إياه وقد رسل الله عليكم في الله وقت رسلهم تبتلاشوه ومقودهم ما تكرم علي شكا مالي شكا فيها فيهم في الخوف من قوة إيه؟ ال يعني الكتريومي والكلام خلاص أنا خلص ليش يجلس في السيارة ولا من ميل ولا من ما شاء الله كذا واسكحه كحه قال لي سحر قال أنا ليش بسلاجك قال لا الناس عندهم ميلاد وعندهم إمارات وعندهم سيارات وما أدري واحرفتي دي تيجي تموت من شغل سيارة شغل سيارة ما زالت ما بسحبيه في الدار إذا ترى لا إله إلا الله فيقول السؤال الآخر يقول, سؤال آخر يقول إذا في استيقى الإنسان من نومه ووجد سعجبه أراد أن يختسر وراد أن وما وجد معه ووقت الشلاة دخل فهني سوضع ويترمى ويترمى ويترمى أين سوضع ويترمى سارح النبي موالأسيطان ويترمى ويترمى لا ربما تين نقلق تنشي مغاني شمسين اور اس کو علو کو سب وہ حضور اور وہ سر کو اسی کو بھی دے جے جناب ان کو استفسر کرتے ہیں اگر آداب اس لیے لا قونہ ہے تعبد والامر موجب تو نہیں تھا ہاں ماشاءاللہ اذا وجد الرجل الامام يصلي بالناس ودخل معهم في الصلاه وهو مسافر هل يكمل يكمل الصلاه ان يقصر <تصفيق> انا أقول يعني ابن عمر رضي الله عنه يقول ولو ادرك الماموم ادرك رجعه واحده مع الامام المفوت ينبغي بيكمل لان قصدنا بالمفوت ورسولنا ينبغي ان يصير بالعقاش في إذا صلينا محبانا يصلح لك عسيد وإذا صلينا معاك ما يصلح أربعة خبس يتشب نسوعة القاسس في اللهم فالنعمر هيك إنه وانا تسعر مع أمره ألقادي مهارك تطورها كده ما في البقل المهار باقي يقوله إذا كنت بجامعة مؤثر اكثر لك عسيد أن ركع في الأخرين خلاص وانا الله. لا من أمر من قدرت أولاد الأوراية ألاحد من نعم ثم ثم بعد هذا يقول هناك بعض الناس ينصحون انه من هو التخيل في الحمر اي اي صيد الحمر لكتابة في الصحب ثم افراث الماء ثم شبه ثم الصلاة لا معرها يحمل الناس هذا ليس المشروع وانما اللي يصير اللي... اللي الحمر عليه في تقوى الله هذا المرحب رباني هذا الشربة ربانية أشخاص اتقوى الله والعلم عني الله إذا بغضت العلم اتساق الله عليه في تقوى الله وطاعة الله بجاء الضراج وسلم وخرمات وتكتر من النوادل ويفسح الله عليه وخلاص هذا شربة ايش ربانية كرآنية نبي جال شرب الفياسي حوالي دين هذا الشربة ابتدى ما أعزى الله بإنسان فكذا على ذلك ان يقول وما المقصود بهذا يقول سبحانه لا المقصود الا المطهرون الا المطهرون الملائكه في الا الصحوب في كتاب المخلوق الا مقصود لا يمسه الا المطهرون الا, الملائكة. إلا او لا يمسه الا مطهرون من عن القران انه لقران كريم في بالله لا يطهر القران إلا المطهرون أي الموم يرمى والمومن طاهر المومن لا ينكس حياً ومن يسأل ما خذها بشكل أو قوم هالف لأن المطهرون طهر أخبره الصغرى مثل مصر القرآن لا إذا كنت طاهرة وخصوصا بحديث حديث يعني عم الحين يعني أقول لا يمصر القرآن إلا طاهر اللهم والصلاة جميعا بما يحب ويرضى سبحانه الله تبارك وتعالى الحمد لله لا اله الا الله وحده سبحانه ربك ذو الجلال والكمال وسلام على المسلمين